ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا في قرطاس أي صحيفة إجابة لما كما قال تعالى عنهم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه الآية فعاينوا ذلك الكتاب المنزل ولمسته أيديهم لعاندوا وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقوله وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم وقوله ولو أننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله وقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الآية وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها إلى غير ذلك من الآيات وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك لم يبين هنا ماذا يريدون بإنزال الملك المقترح ولكنه بين في موضع آخر أنهم يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير الآية قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون يعني أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنضاء لأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك كما بينه تعالى بقوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين الآية قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكا لكان على هيئة الرجال لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور ولو كان كذلك للتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من نوع المرسل إليهم كما أشار تعالى إلى ذلك أيضا بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قوله تعالى ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار استهزؤوا برسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وأنهم حاق بهم العذاب بسبب ذلك ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم ولا كيفية العذاب الذي أهلك به ولكنه فصل كثيرا من ذلك في مواضع أخرى متعددة في ذكر نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه إلى غير ذلك فمن استهزائهم بنوح قولهم له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا وقد قال الله تعالى عن نوح إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وذكر ما حاق بهم بقوله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأمثالها من الآيات ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وقوله عنهم أيضا قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله الآية وذكر ما حاق بهم من العذاب في قوله فأرسلنا عليهم الريح العقيم الآية وأمثالها من الآيات ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقولهم يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الآية وذكر ما حاق بهم بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ونحوها من الآيات ومن استهزائهم بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم الآية وقولهم له أيضا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين وذكر ما حاق بهم بقوله فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ونحوها من الآيات ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حكى الله عنهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وذكر ما حاق بهم بقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ونحوها من الآيات قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم يعني أنه تعالى هو الذي يرزق الخلائق وهو الغني لذاته فليس بمحتاج إلى رزق وقد بيجنا تعالى هذا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام والأول مبني للفاعل والثاني مبني للمفعول كما بيناه وأوضحت الآية الأخرى. وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهور والثانية بفتح الياء والعين مضارع طعمة الثلاثي بكسر العين في الماضي أي أنه يرزق عباده ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأكل لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء لأنه جل وعلا الغني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى علوا كبيرا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والقراءة التي ذكرنا عن سعيد ومجاهد والأعمش موافقة بأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى الله الصمد قال بعض العلماء الصمد السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد والحوائج وقال بعضهم هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه وعظمته وعلمه وحكمته وقال بعضهم الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وعليه فما بعده تفسير له وقال بعضهم هو الباقي بعد فناء خلقه وقال بعضهم الصمد هو الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام وهو محل الشاهد وممن قال بهذا القول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله بن بريده وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي كما نقله عنهم ابن كثير وابن جرير وغيرهما قال مقيده عف الله عنه من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له فمن الأول قول الزبرقان سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهبنة إلا سيد صمد وقول الآخر علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد وقول الآخر ألا بكر النائي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد ومن الثاني قول الشاعر شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات وهو الذي تنزها وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته